الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله رب العالمين في الدروس من يوم الاثنين القادم ان شاء الله عز وجل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما حكم استخراج الاثار الفرعونيه من باطن الأرض وبيعها ما حكم استخراج الآثار الفرعانية من باطن الأرض وبيعها وجزاكم الله خير جزاكه. أما الآثار التي توجد في بيت المرء فهي ملكه الآثار التي توجد في بيت المرء ملكه فهي من الركاز والركاز هو دفن الجاهلية الركاز هو دفن الجاهلية فلو أن رجلا وجد في بيته هو شيئا من ذلك فهو منه هذه أول مسألة هناك مسألة أخرى هل يجوز بيعها أم لا هذا فيه خلاف بين أهل العلم فهل يقدم طاعة ولي الأمر بمنعها على حقه الخاص ام لا في خلاف بين اهل العلم لكن من وجد ركازا او اثارا في بيته الاصف انها ملك لانها في داره لكن هل يجوز بعد ذلك ان يبيعها هذا في خلاف من اهل العلم على مسألة هل يقدم حق ولي الأمر وطاعته على حقه الخاص أم لا في نزاع بين أهل العلم الله أعلم بيقول قال لي أخ لا تنشغل بأي علم شرعي حتى تحفظ القرآن بالكامل لأن القرآن أولى وثوابه أكبر من أي علم آخر فهل ها وهو محق؟ نعم الأصل ينشغل الإنسان بالعلوم إلا إلا بالقرآن ابتداء. هذا هو الأصل لكن طائفة من أهل العلم رخصت في أن ينشغل طالب العلم مع القرآن بشيء لكن الذي يرى في هذه الأيام أن كثيرا من طلبة العلم ينشغلون بالعلوم لا سيما علوم الالات كمصطلح الحديث مثلا وأصول الفقه مثلا وهذه كلها علوم مكملة علوم آلات فيقدمونها على القرآن على حفظ القرآن والأولى بل الأوجب على طالب العلم أن يبدأ الطلب بحفظ القرآن نعم لا بس لكن المهم الا يخرج الإنسان من من حفظ القرآن المهم أن ينشغل بحفظ القرآن فإن كان منشغلا بحفظ القرآن ووجد من نفسه ساعة أن يطلب العلم كالفقه والعقيده ونحوهما فلا باس لكن أن يقدم علما على القرآن فهذا الطالب يعني لن يحصل شيئا يذكر الله اعلم هل تربيه طيور الزينه وكذلك الاسماك بغرض الاتجار حرام ايضا بغرض الزينه فقط حرام وإن كان حرام في الدليل اما تربيه طيور الزينه والاسماك بغرض الاتجار ليس بحرام ليس ليس بحرام أما تربيتها بغرض الزينة فحسب ليس بحرام وحبس العصفور وحبس هذه الطيور والاسماك ليس بحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم راى اخا لانس ابن مالك وكان اسمه ابو عمي فراى النبي صلى الله عليه وسلم ابا عمر معه عصفور قد ربطه بحبل يلعب به فقال صلى الله عليه وسلم بعدما مات هذا العصفور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويقره وما ينكر عليه فكان يقول له يا ابا عمر ما فعل النغير كان يمازحه صلى الله عليه وسلم فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر على على مثل هذا واما بيعها فلا شيء فيه ولا دليل على من هناك أدلة على منع بعض الأشياء كبيع القطط هذا محرم بيع الكلاب هذا محرم معلمة أو غير معلمة لها النبي عن هذا الثمن صلى الله عليه وسلم يقول هل لو دعوت بدعاء مثلا يقال عند الذهاب للمسجد أو الخروج من البيت بالسجود من باب الذكر بعد تقصيص يعد تقصيص بلا مخصص أو بدعة كما قلت في السجود اللهم إني أعوذ بك من أن اضل, أو أضل الحديث هل لا هذا ليس ببدعه هذا ليس ببدعة والإنسان يتخير من الدعاء ما يتمنى أو ما يرجوه ولا بأس أن يدعى بدعاء خصه النبي صلى الله عليه وسلم في موطن أن ينقله العبد في سجوده أو نحو ذلك في المواطن التي يظن فيها الدعاء أو قبول الدعاء هذا ليس من البدع لكن إبدال ذكر بذكر في موطن هذا الذي قد يدخل في البدعة الإضافية يعني مثلا رجل في يدخل المسجد فيذكر دعاء دخول البيت بسم الله ولجنة وبسم الله خرجنا مثلا هل هذا يشرع؟ لا لأنه ذكر مخصوص في مكان مخصوص فإن دعوت به على العموم في مواطن إجابة الدعاء أو في مواطن التظن في إجابة الدعاء فلا بأس يقول ترددت كثيرا في هذا السؤال لكن اثق في أنك ستفهم هل إذا كرهت بلدي أو لم احب مصر فهل علي اث وهل حب بلدي فرض عين لاني أرى أن كل المسلمين وطنهم ودينهم لاني لا على لا أرضى عن كل ما لا كل ما يحدث من كذا الحساب الدين فهذا هل اناث أما الحب والكره فالمرء لا لا يثاب عليه ولا ولا يعاقب إلا الحب في الدين إلا الحب في الدين كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل فحكم عليه عمر في قضية فيعني أظهر رجل شيئا لعمر فقال يعني أما الحب فلا فقال عمر إن كان كذلك فإنما يبكي على الحب النساء إنما يبكي على الحب النساء الاصل ان الانسان بفطرته يحب الوطن الذي هو فيه هذا فطره فهذا الحب هو حب جبلي حب إيه؟ جبلي العبد مفطور على حب وطني لكن على على حساب ديني ابدا لقد جاء الإسلام ووضع تحت قدميه كل حب وكل دعوه فكل شيء يصادم الدين فهذا هذا محرم في فيه فيه فرق عندنا ما بين أصل الحب وما بين أن الإنسان يكره لشيء هو يكره لأنه يرى كذا فقد يكون محقا أو ها أو مخطئا هذه قضية أخرى ونحن تكلمنا فيها مرارة لكن الكلام الآن على مسألة لأن هناك كثير من الناس يرى شيئا فيقول أنا لا أحب بلدي نقول لك ماذا تعني بالحب؟ ثم من هي الاثار التي تترتب على عدم الحب ان كانت هناك اثار تترتب على عدم المحبه من العداوه ومنازعه ولاه الامور في شانهم فهذا كله محرم سواء كنت تحب او كنت أو كنت تكره يقول في عمل الاشياء ترمى على انها من ولكني أرى أنه يمكن الاستفادة منها فهل يمكنني أن أأخذها بغرض الاستخدام الشخصي أم علي إيه؟ هناك بعض الشركات تخرج ما يسمى بالمخلفات تخرج المخلفات فهل يجوز لعمال هذا هذه الشركة أن ينتفع بها انتفاعا شخصيا قبل أن تلقى؟ نقول إن كانت الشركة ستتخلص منها على أنها نفايات مخلفات فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الغنم, لما سئل عن ضلة الغنم قال هي لك أو, أو للذئ هذه المخلفات إما أن تنتفع أنت بها وإما أن تنتفع بها غيرك وإما أن تهجر فالاولى أن تنتفع أنت أنت بها لا بأس فيه. لكن إذا كانت هناك بعض الموظفين وكل موظف في شركة مؤتمن كل موظف في شركة مؤتمن والإنسان بطبع يحب المال فبعض الموظفين ممن لهم سلطة الإدارة في مكان معين من الممكن أن تكون هذه المخلفات تعود بالنفع على, على الشركة وصاحب الشركة لا يعلم فهل يجوز لهذا الموظف أن يتخلص منها ويبيعها هكذا أبدا لا يحل ولو كان صاحب العمل يقول لا لبأت أن, أن ترمي, بأن ترمي بها وهو لا يعلم أنه قد ينتفع بها فهذه خيانه فلا يحل أبدا أن يقدم العامل مصلحته الشخصية على مصلحة صاحب العمل لأنه مؤتمن وهو رضي بالعقد الذي بينه وبينه الله أعلم ما هي الضوابط التي يمكنني طيب قبل ان اخرج من هذا بمناسبه المخلفات والقمامه هناك شيء مهم جدا ونحن مبتلون به وهو انك ترى المخلفات أو القمامات في الشوارع ليس هذا المقصود هذا طبعا أمر سيء هذا أمر سيء ينبغي على المسلمين يعني كما قال صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى عن الطريق اماطه الأذى عن الطريق ليس فقط المراد منها أن تزيل الأذى من طريق المسلمين لا بل كذلك أن تزيل ما يؤذي أنظارهم ما يؤذي أنظارهم لكن هذا أنا لا أتكلم فيه لأنه معلوم لكن هناك شيء آخر غاب عن كثير من الناس ونحن كما قلت مبتلون به وهو الورقات التي هي مظنة أن تحمل اسم الله عز وجل فيها الإنسان يكون عنده سلة مثلا أو شيء يلقي في القمامة وعنده مخلفات جرائد عنده أشياء من المجلات وهذه الأشياء لا تخلو من اسم الله عز وجل كان يقال قال فلان عبد كذا هذا من أسماء الله عز وجل ف. تلقى هذه المخلفات مع اهتمام وهذا غير وهذا ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل ولا حرمات هناك واقعة وقعت لبشر بن الحارث الحافي وهذا أمر يفعله كثير من الناس ونحن نحيي هذه السنة اليوم إن شاء الله عز وجل وبلغوها إلى الناس يقول قيل لبشر بن حارث الحافي إن لك اسما يشبه اسماء الأنبياء ولك هيبة عليها هيبة الأنبياء فكيف ذاك وكان بسر بن الحارث الحافي كان اماما ورعا سقيا وكان أحمد يثني عليه وتبتل، وانقطع للعبادة إلى الله عز وجل وكان محدثا ثم ترك التحديث يقول مخافة أن, أن أرائي فتركه لكن الشاهد أنه كان عابدا لله عز وجل فاسمه اشتهر بين الناس وصار لسمه هيبة فقيل له من أين ذاك قال كنت أمشي في طريق المسلمين فوجدت ورقة فحملتها وقرأت ما فيها فوجدت فيها اسم الله عز وجل قال فأخذتها ورفعتها ثم طيبتها ووضعتها في جيبي قال فاتاني آس في المنام فقال يا بشر رفعت اسمنا فرفعناك وطيبت اسمنا فطيبناك رفعت اسمنا فرفعناك وطيبت اسمنا فطيبناك وصار بشر ابن الحارث الحافي إماما وأنت لا تدرك ما قلت بأي شيء يرفعك الله عز وجل لذلك هناك بعض الدول صنعت صناديق خاصة للأوراق التي هي مظنك أن تحمل اسم الله عز وجل لذلك أنا يعني أحسكم على هذا في الطريق على باب المسجد في البيت البيت هناك صندوق للقمامة للنفايات وهناك صندوق آخر معد لورق الكراسات الجرائد ونحو ذلك ضع هذا في جانب وهذا في جانب ثم حصله ثم بعد ذلك إن رأيت أن تتخلص منه بالحرق لا باس هذا من التعظيم حتى لا ينتهن وإن رأيت أن تنتصل بجهة من الجهات التي تستخدم هذا الورق في شيء آخر فلا بأس لكن المهم أن تعظم ما الله عز وجل واسمه سبحانه وتعالى نحن نرجو أن تنفذ هذه الأمور في مسجد نحن سنفعل هذا إن شاء الله عز وجل بتنصت مع إخواننا في خارج المسجد في لكن لو كل لو أن كل شارع من شارع المسلمين صنعت صندوقا على رأسه أو في منتصفه ويقال للناس من عنده شيء فيه مظنة اسم الله عز وجل يضع هذا الشيء في هذا الصندوق وهذه سنة أحيوها حتى لا يمتهن اسم الله عز وجل لا بأس أن تحفظ وهناك بعض الجمعيات متخصصة في جمع هذه الأوراق اتصلوا عليها تأخذ نحن أرجو أن نرجو أن تفعل هذه الأشياء يقول ما هو الضابط التي يمكنني بها أن أقول فلان ساسق وفلان ضال وهل يجب أن أقول على كل المعينين والمغنيين والممثلين فساق باطلاق أم هل يجب أن أقول أيضا إلا من رحم الله اولا لا تشغل نفسك بأن توقع الأحكام على الناس لا تشغل نفسك هذا مهم جدا بعض الناس يظن أن كل واجب كفائي عليه واجب عين هذا غباء الإنسان كما قال بعض السلف وهذا قول بش أظن قال من تكلم فأعجبه كلامه فليسكت ومن سكت فأعجبه سكوته فليتكلم الشيطان يدخل على الإنسان لا يترك الإنسان في حاله ابدا قد يتكلم الإنسان فيرى من نفسه فصاح فيأتي الشيطان يقول ما شاء الله وهل يتكلم أحد مثلك هنا ينبغي علي أن يسكت لما صار الكلام بعد هذا, الو... هذا الخاطر لغير الله عز وجل وكل كلام لغير الله انت مؤخذ عليه فكيف بانزال الاحكام على الناس كذلك بعض الناس يتعمد أن يسكت وسط الحاضرين وله من الممكن أن يتكلم لكن يسكت لي... ليقول الناس عليه هيبه عليه وقار ياتيه الشيطان يقول لا تتكلم حتى يقول الناس ما هذه الهيبه وما هذا الوقار ان جاءك شيطان وجاءك بهذا الخاصر تكلم اكسوا هذا الحاجة لا تجعل الشيطان يسوقك المهم أن كل كلمة ينبغي أن تكون لله عز وجل مجلسك ينبغي أن يكون لله كلامك ينبغي أن يكون لله عز وجل فالان أنت تقول أنا ماذا أقول إذا هل أقول فلان فاسق كيف أقول متى أقول الضوابط دعك منها إن لم يتمكن الإنسان من قلبه يؤدب قلبه ويجعل كلامه كله لله عز وجل فليستريح ولذلك قال بعض السلف من لم يحقق الإخلاص فلا يتعب نفسه الإنسان الذي يصعب عليه الاخلاص لا يتعب نفسه في العمل انه سيعمل وسيحاسب على العمل أما الفاسق هو المجاهر بالفسق تقول فلان فاسق جهر بفسق جهر بفسق علم بين الناس أنه يفعل كذا من المحرمات كذا من هذاك واما الضال فكذلك ويزاد عليه من ان كان صاحب بدعه مشتهرا بها لكن يعني الاولى الا نشغل بمثل هذه الأمور ونشر هذه الأشياء يعني لأهلها. يقول أحيانا أطلب من الإمام قبل أن يصلي أن يقرأ سورة معينة لأني أحبها فقال لي إنك تدفعني للرياء فهل ما كنت أفعل خطأ؟ نعم خطأ نعم خطأ وما كان السلف يفعلون ذلك وما كان يطلب منه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ونعم الإنسان إذا طلب منه أن يقرأ سورة معينة فإنه يقرأها ويتجمل فيها فتكون القراءة لغير الله عز وجل يقول يفتن الكثير بإصطوب الكلام وكذا من أصحاب الحرق مثل إخوان أو جماعة التبليغ ويدعون يعني بتشدد عندما أحاول نصحهم بالابتعاد عنهم لأن في دين خلل فماذا أنصحهم أما جماعة الإخوان والتبليغ فمعلوم أنهم من أهل البدع معلوم أنهم من أهل البدع وأما أن الناس يفتنون بشيء من ذلك فالأصل أن الإنسان يحفظ على نفسه أولا فإن استطاع أن ينصح الآخرين يفعل لكن لا عليك أن يقال أنت فيك كذا وفيك كذا دعك منه ما هي الضوابط التي بها أقول فلا متشدد أنا أعتقد أنه خلت الديار من المتشددين أعتقد خلت الديار من المتشددين أعتقد هذا شدد بعض الناس يظن أن التمسك بالسنة تشدد إذا جاءك إنسان وقال لك يا أخي أنت متشدد كله ماذا أصنع السنة كذا فهل إن فعلت السنة كنت متشددا إن كانت, إن كانت تشدد كذلك فلا لكن لا أرى أن هناك المتشدد هذا هو المغالي ها في الدين كما كان الصحابة الذين الثلاثة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أما أنا فأفعل كذا وأما أنا فأفعل كذا والثالث أعتقد أنه قل في الديار هذا خطأ لكن صوارف الحياة شغلت الناس عن التعبد إلا قليل. صوارف الحياة شغلت الناس عن التعبد. نسأل الله العفو والعافيه امرأة في الخمسين يقول يقول هل المقولات التالية لها أثر في السنة لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت؟ لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت أنا أخشى أن أنا يعني أفهم شيئا من العبارة ويفهمها الناس على غير ما أفهم لكن انا لا أرى فيها شيء إن كان المرض بها أن كل عبد كتب رزقه وأجله وأنه مهما احتال الإنسان في تحصيل الأكثر في الرزق فإنه لن ينفعه لن وكذلك الموت لا شفاعة فيه كنت أفهم هذا على هذا أرحموا عزيز قوم ذل نعم هذا صحيح بشرط أن تكون الرحمة له في موطن مقبول في موطن مقبول إن كانت الرحمة في موطن مقبول فنعم أرحموا عزيز قوم ذل هذا العبارة صحيح لكن إن كان مرد بها تعطي الحد من حدود الله عز وجل فكذلك كان بنو إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف ها؟ تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فإن كانت الرحمة المراده هنا بهذا هذا غير جائز وحظر مرأة في الخمسين امرأة في الخمسين من عمرها هل يجوز لها أن تعتمر بلا محرم وهي معها أختها بلا محرم نقول الأصل أن المرأة لا ينبغي لها السفر إلا بمحرم لا ينبغي لها السفر إلا بمحرم ولا يحل لها والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم لن يفرق ما بين كبيرة وصغيرة كما يقول ينسب للشافعي لكل ساقطة في الأرض لاقطه وكل لاقطه يوم أو يوم لها سوء امرأة الخمسين سنة قد ينشغل بها ابن السبعين أو ابن الخمسين وأعلم رجلا له كذا و وسبع وسبعون سنة تزود المرأة لها سبعين سنة لها سبعون سنة يعني والزواج في العازة إما بالالفه أو لشتهاء فالاصل المنع الاصل المنع لكن طائفة من أهل العلم رخصوا في حد الفريضة بالنسبة للمرأة الكبيرة ويقولون عند أم الفتنة لكن المنع اولى وأصل يقول هل سيخرج الدجال في حالة غفلة المسلمين عن ذكره؟ نعم الدجال سيخرج في حالة غفلة من المسلمين عن ذكره يقول كيف أقول مكتبتي؟ أو ما هي الكتب التي لغنا عنها للمكتبة المتوضعة؟ الكتب أي إنسان في بيت مسلم ابتداءً ينبغي عليه أن يكون عنده كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني ضعيف الجامع للشيخ الألباني أحكام الجنائز للشيخ الألباني صفة صلاه النبي للشيخ الألباني هذا في العبادات وهذا في الصحة والضعف هناك كتب أخرى صحيح الكلم الطيب له هناك يعني كتب أخرى يعني أي, اي بيت بغى ان يكون له ركن خاص بهذه الكلمة وانت لا تدري قد تموت وان تسع بها عيالك سؤال طويل وأنا يعني مش فاهم كثير يقول معي الصعق للحماية من السرقة فعملي يعرض للسرقات فهل يعد هذا من أغضب الأسباب أم من قناء السلاح وقت الفتن النبي صلى الله عليه وسلم على من صحح هذا الحديث نهى عن حمل السلاح وقت الفتن حمل السلاح وقت الفتن وكل ما يعني يحمل مما يؤذي يسمى سلاح والأص والأولى ألا يحمل الإنسان شيئا من ذلك الأص والأولى ألا يحمل الإنسان شيئا من ذلك نعم لا طالما أن الدولة رخصت لا فلنس ها الأولى أن لا يحلم السلح الأولى أن لا يقول هل وردت السنة من يورب سجدة الشكر وهل يجب لها وضوء أما سجدة الشكر فهناك حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا هذا حديث صحيح لكن هل يسر عليها وضوء لا لا عليها وضوء. أو لا يلزم لها وضوء فسجدت تلاوه سجدت الشكر ونحو ذلك من الممكن أن تكون غير أورو الله أعلم نعم. البقاية الأظافر هذه مما يعفى عنها يعفى عنها لبس يعني يقيها مع ثمامة لبس الله أعلم نعم أوه. هو لما أعطاك صاحبك الماء للشراء هل كنت موكلا مؤتمنا ولا بائعا مفهوم مفهوم. الآن هو هل سيعلم أنك ستأخذ منه ربحا هو لن يعطيه بالثمانين سيعطيك أنت فقط بالثمانين وسيعطيه لغيرك بالمئة لكن السؤال هل لو علم صاحبك أنك أخذت منه تربحت عليه هل يوفق لن يوفق وهذا يحدث كثير في الشركات او في غير الشركات أنت مؤتمن يعني صاحبك أعطاك لأنه علم أنك أمين ايا أن كان أين كان. أي كان المهم أنك لما أعطاك المال أعطاك على سبيل إيه؟ التوكيل قال لك أنا لا أفهم في هذا وقد يضحك علي فأنت اشتري فخلاص وضع عندك الأمانة أن تجرب له أفضل منتج وأقل سعر فإن تربحت عليه هذا لا يدر إما أن تكون سمسارا وهذا معلوم وإما أن تكون وكيلا إن كنت سمسارا بين البائع والمشتري فلا باس تربح كيف شئت وإن كنت مؤتمنا وكيلا فلا يحل لعاك التربح. مريان في وما شابه نتيجة على فهل اولا عندنا حديث اتقوا المراجع السلف. البرازه في الموارد وهذه ترعه من موارد المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، لكن هذا شيء محظور، فهل يباح المحظور هذا للضرورة؟ الآن سأنظر إلى الحل التي يعيشها أهل البلد اليوم. لو تركت ال ال الدولة قصرت في في وضع حل هذه المشكلة، قصرت الدولة فيها هذا معلوم. لسبب أو غير سبب أعلم، لكن المهم إنه إذا ترك هذا الأمر على هذه الحال تضررت البيوت والسكان والناس تضرروا كما هو معلوم فهل يشرع يعني هل تكون هذه ضرورة لأنه ما فيش حل لو فرضنا كما يحدث مثلا منذ أيام أنه الذي يحمل الـ الـ الـ هذه الأشياء منع أو هو يعني يتأخر على الناس أو نحن ذلك ماذا يفعل الناس هل يشرع لهم حينئذ أن يلقوا في المياه ولا ماذا يصنعون انا لا أستطيع الفتوى فيه أنا منذ سنين وأنا في حيرة من هذا الأمر هو شوف أغلب السكان في البلدة فعلوا ذلك كل أسف وبكل أسف إنه من أقول لحضرتك أنا لا أستطيع أن أنا أفتي في هذا الأمر لأنه انا عندي نص وعندي حالة الناس انا أعرف بيوت يعني يكاد هذا الأمر يخرج في صالتهم خلاص؟ الأمر صعب جدا وفي نفس الوقت عندي نص لكن ما عندي جواب وأنا إن كنت على الحالة التي انا فيها أغلب الجواب لكن لا أستطيع أن أنا أفتي يعني لا يعني لا أعرف هل هناك حل آخر ولا لا الله أعلم لا لا ولفت اللجنة دائما أعرف بذلك آه لا لا هو ال الشيء اللي تلقى في المياه وناد فرع آخر على هذه المسألة هل هذه الأشياء المجاري لما تلقى في المياه هل المياه لا لا ترتجس ها لكن هل تؤثر عليها ولا لهم يعني اشياء يكررون بها الماء وينتفعون بها اخرى ان كان كذلك فجانب الجواز اولى يعني ان كان الدولة المياه التي تمر بيحدث لها تكرير أو مع كثره المياه يعني يزول أثر هذه الأشياء فحينئذ لا باس ويجوز يكون فيها لكن انا كذلك كما قلت لا عنه الله اعلم إيه؟ يطرق ويمضي في العمل. لا يطرق كل شيء. لا ولا شيء. ولا شيء. نعم. المتفق عليه. الشغل المتفق عليه. لا المتفق عليه العرف يحدد العرف يحدد نعم الله أعلم جزاكم الله, الله, الله خير